الله كان عليكم رقيبا وأنتم يتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخديث بالطيب ولا تأكلوا كان حُبًا كبيرًا وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فاتحون قابلكم إلى النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أي ذلك أدنى وردقاتهن نحلم فإن طبن لكم شيء منه نفسا فكلوه, فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتى السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم ابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاحا فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا, فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسعافا وبدارا أليم وَمَن كَانَ غَيِّرًا فَلْيَسْتَوْفِي وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إلَيْهِمْ أموالَهم فَأَشْهِدُوا عليهم بَشْهِدُوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا نفروطا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من قَوْلُهُمْ إِنْ هُوَ قَوْلُ لَهُمْ قَوْلًا عُرْفًا وَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً رَّبَّعًا الْخَوْفُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا سيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم لذلك لمثل حب الأنثيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلكن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منه السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين كُنْتَ فَرِيضَةً مِنْ الله إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّا أَنْ لم يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا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 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ يُورَتِكَ لَأَنَاثٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ نَذَا ضَيْعَةً وَصِيَّتْهَا أَوْ دَيْنٌ غَيْرُ مُضَارٍّ وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود روح ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي حدوده يدخله نارا يدخله ناراً خالدا فيها وله عذاب حشة من مساكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في القيوط حتى يتوهفهن الموت حتى يتوهفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولدان يأتيانها منكم فأذوهما. فإذا ذا وصلح فأعرض عنهما إن الله كان تواب رحيم إن التوبة على الله الذين يعملون الصّوّب جهالة ثم يتبون ثم يتبون من قرب فول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 ولا تنكحوا ما نتح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا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 حجوركم من نسائكم الذين دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا, وأن تجمعوا بين المختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف